إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالمين آمين إن الله وملائه ونصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يدون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتنا فقد احتملوا بهتنا واثمنوا بينا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليك أَدَنَا هَيْئَ وَعْرَحْنَا فَلَا يُذَّئِنُ وَكَانَ اللَّهُ رَفِيعٌ رَحِيمٌ لَئِن لَّمْ يَتَهِرُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ بِهِمْ ثم ملوني لأينما سقفوا أقفو وقتلوا تقتل سنت الله في الذين خلف من قبل ولن تجد سنت الله تبدى يسأل الناس عن الساعة قل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 يقولون يا ليتنا أقعنا الله وأقعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أقعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا منهم والذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا سفدر الله اللَّهُ ما قالوا وكان عند الله وجهه يا أيها الذين آمن تؤمن الله وقول قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطعِلَهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْدًا عَظِيمًا إِنَّ عَرْبَنَ الْأَمَانَةِ عَنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَانِ فَأَبِينَ أَيِّ يَحْمِلْنَهَا فأبين أن يحملها وأشفق منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان غلوماً جاءونا ليعذب الله المنافقين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما